قول الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم دار than ويوم يَحْشُرُ جَمِيعَهَا يَا مَأْتَاهُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ قَوْمًا Quan kornda انتم <تصفيق> ما وان كان لين on um. Oh Bye. Craig innama و جنال Amen. Um, What you gone o oh, oh. I'm oh. قوموا وَانْقُرْ فِي الصُّحُفِ الَّذِينَ نَكَمْتُ أَوْ Kiitos mm -hmm. wow. Grandma! Okay. funny, funny. Ah! Uh -huh. ومن الأن Ding! Wa uh mm um, uh.